What? Kan iemand houden? فألقى Thank mm -hmm. you. فاذا <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويصرين، وإذا Well, see you. فاتق <تصفيق> الله Best of What well, in That's a En dan لفضيله <تصفيق> الدكتور Oh, man,